بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب نزل فلا في صدرك حرج منه به للمؤمنين اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء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 إبلي سلمكم من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.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 أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصعين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَرِيْسَ أُؤْتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٍ ذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا يَخْفِيَانِ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 وامرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط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 إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة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 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يتاخرون سا ولا يستقدمون يا بني ادم اما يات انكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لِأُولَاهُمْ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار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 من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعى أولئك أصحاب الجنة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 129. لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون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 فأذن مؤذن بينهم أن الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وَنَادَى الْأَغْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سلام عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تلقاء أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أصحاب الأغراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتهم لا ينالهم الله برحمه أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجن 129. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لأوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فعلنا من شفعاء فيشفعوا لنا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 ان رَبكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ نَهَارًا يَطْلُبُهُ حَثِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ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 ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوا خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا لكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 129. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين 120. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون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 فَكَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى آدَمَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ من من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين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 من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها اتوم وآبا ونزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 قد جاءتكم بينة من ربكم هذه اللَّهِ الله لكم فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي في اللَّهِ الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.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 ولا تعفوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه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 السلكون. وما كان جواب قومه إلا أن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب نزل فلا في صدرك حرج منه به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء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 فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق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 قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْفَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُوماً مَدَحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أَنْ تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصعين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُما رَبُّهما أَلَمْ أَنۡهَكُمَا عَن تِلۡكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا ٱئِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 وفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَنُعَلِّمَنَّهُمْ يَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا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 أمرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله إن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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون وَلَا ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 كلما دخلت أمة لعنت أختها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 وَأَنَ الْأَغْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّ بِسْمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ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 ونادى أصحاب الأغراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناله الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فعلنا من شفعاء فيشفعوا لنا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا عَنْهُمْ وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر وأن نجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين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 فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم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 أَوَاجِبٌ تُمَّ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ لِتُنذِرَكُم عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِتُنذِرَهُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ غَلَبَكُمْ خُلَفَاءُ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا قال الله لعلكم تفلحون قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعذونا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآبا وما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ من رَبِّكُمْ هذه نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عذاب أَلِيمٌ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بغد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء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 فعقروا الناقة وأتوا امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 السرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ ندانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن 126. ونشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين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 فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون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 إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.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 عَلَفَ بِمَا أَغْوَيْتَ مِنِّي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَقَاتِيَهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين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 قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَرِيْسَ أُوْآتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٍ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 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء.